هو الذي أ ن ز ل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه ت س ي م و ن ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات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 بلى وعدا عليه حقا ولكن أ ك ث ر ا ل ن ي س لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أ ن ه م كانوا كاذبين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 شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه عن ا ل ي م ي ن و ا ل ش م ا ل س ج د ا لله و ه م د ا ع ي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 وما بكم من く ع م い فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه ت ج を言うべきかを言うべきかを言うべきかを言うべきかを言うべきかを言 ب べきかを言うべき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 نسقيكم منا في بطونه من بين فرث ودم لبنا حالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين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 ان في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ا ر ض ل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 فبنعمة الله ي ج ح د وجعل ن والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم, ورزقكم من الطيبات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 وان ضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط موسوعه ا ل م ا ا ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله على كل شيء قدير والله أخرجكم م ن ى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 وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبيرها واشعيرها اثاثا ومتاعا إ ل ى حين والله جعل لكم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 ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا, ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون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 و ا ل ب غ ي يعظكم ل ع ل ك من ت ذ ك ر و و و أ ف و ا بعهد عاهدتم الله إذا عاهدتم ولا ت ن و الأيمان بعد د ت ك ه ان وقد جعلتم الله عليكم الله كفيلا إ الله يعلم ما تفعلون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 私たちはこのように私たちはこのように私たちのように私たちはこのように私たちのように私たちはこのように私た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 م بعد ث ب و ت ه النابلسي وتذوق للعلوم ا ل ا س ل ا م ي م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 وليجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او أ ن ث ى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه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 どうしたらいいかわからないように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うよう م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 وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا ق ر ي ة كانت آمنة مطمئنة ك ا ن ت آ م ن ة م ط م ئ ن ة ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا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 وما ظلمناهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون ثم إ ن ربك للذين عملوا السوء ب ج ه ا ل ة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا إن ولكن ا ب ح ت ا من اجل ا ا ف ل من و ر افضل من اجل ن إ ب ر ا ه ي م ك ا ن أ من ا ان ت ك و ا ل ن ا ل ان ن ا ف ل من ا ن ت و ف ل من ك و ن من ا ل و ل من ا ك و ن ا من ا ل ك و ا ل من ا ك و ن ا من ا ج ت ك و اجل ن تكون اجل ان ت ك اجل ان ت و ن اجل ان ت ن ل ان ت ا ج م و ي ن ا ه في النابلسي د ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم ت ا ه ي م ن ف ا و ا كان من ا ل م ش ر ك ي ن